الدرس الثراثون بعد المعه من الجنداني في عروب المعاني نسلح الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام ورسول على آله وصحبه بعد قال لبن وراد رحمه الله تعالى القسم الثاني من قسمه لولا قال أن تكون حرف تحضير التحضير أن طلب بحث وإزعاج قال أن تكون حرف تحضير قال فتخصص بالأفعال ويليها المضارع. نحو فلولا تشكرون والماضي نحو فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه وقد يليه اسم معمول لفعل مقدر نحو لولا زيدا ضربته او معمول لفعل مؤخر نحو لولا زيدا ضربته كما تقدم معمول معناها مفعول كما تقدم في علا وإذا وليها الماضي كان فيها مع التوبيخ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة وكذلك غيرها من حروف التحضيط ومن تقدير الفعل بعدها قول الشاعر تعدون عقر النيب افضل مجدكم تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة أي لولا تعدون الكمية أو لولا تضارجون الكمية ونحو ذلك والقائل والقائل قرين طيب والنيب قمع ناب وهي الناقل المسنة وضوطرى حي من مقاشع البيت في الهجاء قال وعلم أنه قد بقي للولا قسم آخر تكون فيه تكون فيه بمعنى لولا وهذه غير مركبه بل كل كلمتين على ما كانت عليه قبل التركيب كقول الشاعر ألا زعمت أسماء ألا زعمت أسماء ألا أحبها فقلت بلى لولا ينازعني شغلي البيت لأبي ذئيب البيت لابي ذئيب قال فهذه قد وليها الفعل وليست التحضيض والامتناعيه لا لها الفعل فقال ابو البركات ابن الانباري لولا في البيت غير مركبه بل لا باقية على حالها ولو باقية على حالها إلا أنهم أو إلا أنهم أولوا لا الفعل الماضي إلا أنهم أولوا لا الفعل الماضي أو لو بمعنى أتبعوه أو لو بمعنى فعل إلا أن هنا خطأ في الكتابة لانه أبعد الواو عن اللام وهذا خطأ حتى انها تلقع القارئ في اللبس الا انهم اولى ما معنى اولى اتبعوا والكتابه هنا خاطئه الاولى يعني ما كتب او ب ولو ب إلا الا انهم لا الفعل الماضي يعني اتبعوا اتبعوا لا الفعل الماضي كما وليها في قوله فلقد احم العقبه اي لم يقتحم وتأول غيره هذا البيت ونحن على اضمار ان والفعل صله لها وارتفع يعني صله صله لان لان ان تحتاج إلى الصله بالفعل حرف مصدر يعني موصول حرفي موصول حرفي قال ارتفع الفعل بسقوط ان وتكون لولا هي التي تخص الاسماء ومحل أن وصلتها رفع بالابتداء وقد أشار ابن مالك إلى هذين النجل فقال التسهيل وقد يلي الفعل لولا غير مفهمة تحضيضا فتؤول بلولا أو تجعل المختصه بالأسماء والفعل صلى لأن مقدر والله أعلم وزعم علي بن عيسى الرماني والنحاس صاحب الاعراب قال أن صاحب عرب القرآن والنحاس النحاس ان لولا تاتي بمعنى ماء نافيه وحمل على ذلك قوله تعالى فلولا كانت قريه امنت اي ما كانت قريه والله عز و جل اعلم الحرف السابع عشر الحرف السابع عشر لو ما لو ما قال حرف له قسمان احدها ان يكون حرف امتناع لوجوب فيختص بالاسماء ويرتفع عليهم وعده بالابتداء نحو لولا زيد لا أكرم والثاني يكون حربا تحضير فلا يليه أي فلا يتبعه إلا فعل أو معمول فعل وحكمه في الحالين الحكم لولا وقد تقدم لا نعيده وقال صاحب رصة المباني اعلم أن لو ما لم تجئ في كلام العرب إلا لمعنى التحضير ولم يذكر المعنى الأول وقد ذكره غيره الله سبحانه أعلم ان شاء الله الى هنا نساكم الله خيرا وبهذا نكون اخذنا لولا وهي الحرف السادس عشر من حروف المعاني الرباعيه ولوما وهي الحرف السابع عشر من حروف المعاني الرباعيه التي مجموعها كم عشر فلم يبقى لنا الا حرفان لم يبقى لنا الا حرفان وندخل في فيلا الف... ندخل في الحروف الخماسيه والحروف الخماسيه ليست كثيره نما هي كم ثلاثه نما هي ثلاثه واحد متفق على لا واثنان مختلف فيهما ويتبعها كلام على الذي ونحوه مما سياتي معنا باذن الله سبحانه وتعالى. لا. لان الذي بعضهم يعدها حرف مصدري كلمه الذي وأن الذي حال في هلك دماء دماءهم هم القوم كل القوم يا ام عبدي